بيتنا الأديم بصور أخضر أبو برج حمار وباب صغير على كتف اللي بلاب يا ما نفسي أرجع له شوية وحد حطانه بعانية وعيش مع ذكرى طفلتي واجمل أيام بيتنا الأديم بيتنا القديم بيتنا اللي على عسابه حبيت ومشيت وانا صغير وجري وعشتي بي حبة فلتي اول واخر ما حبيت وكتبت اسمي على بابه بخطي المهزوط وزرعت قدام بيدي اشكالي اللوت يا ما نفسي ارجع له شوية واحد حطانه بعاني وعيش معا ذكرى طفلتي واجمل ايه لتنى الهديم ضدنا القديم هناك ورى الصور الأخضر قلبينا حبي كان بالنسبة لي سجن العاطفي والقلبي يا ما حاولت اني أخطي وعدلها ومديدي ما بين الشكلة جليات يدي تنجري وحنا مش حاسس وبقف في عز الليل فارس واهمس ضفول لو احلمت اجمل احلى دينا الهديم دينا الهديم دارت الايام بينا وتمرجحت بينا الدنيا وطفلة مبارح كبرت وتمتعت في حياة تانية وقلبي فوق الصور منقوش وفي حضنه اسم ما تقبلوش واللي المساح خط المهزوز وشقحنا اشجار اللوز ورجعت ونفايت قلبي قدام بتنا بتنا الازين بتنا الازين